بسم الله الرحمن الرحيم قاسم ميم. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون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 إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الورثين.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 دينا وجد عليه امه من الناس يسقون وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تزودان قال ما خطبكما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 ك حك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتمت عشرة فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين.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 "Çal"l ahlim كُثُ İnni anastunar. İnni anastunar. L'Allâh ati kum minhabi xaber, ou jzwat min al لَمَّا أَتَاهُنَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ نُودِيَ مِن شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أي يا مُوسَى أَيُّهَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ العَالَمِينَ ان الْقِعَصَك فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جِنٌّّ وَلَا مُدَبِّرٌ وَلَا مدبرا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لَكُمَا ماس فَلَا فلا يصلون إليك ما بآياتنا أنت ما ومن يتبعك الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا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 بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُمْ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي Fāuqid liya hamanu alattīn, fajajalli sərhā, lalli āttalīʾ ilā ilāhi mūsā, lalli āttalīʾ ilāhi mūsā, wainī lāظunnuhu min al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 بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً عَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إلى موسى الأمر وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّ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 فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاؤهم الحق من عندنا قالوا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 قل فَأَتُو بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَى مِنْهُ مَا أَتَبَعُهُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِلَّا لَمْ يَسْتَجِيبُ لَك فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سر مدا إلَى يوم القيامة من إلهٍ غير الله يأتيكم بليل من إلهٍ غير الله يأتيكم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 إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ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 قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ